حيتام شباب بارك تجلى طالقانو المجد وحده الله هو الوعد الالهي ولمن وعله قريب وعدكم ياتيكم المهدي فتحوا الهدى الروح في لوقيا تجلى طالقان المجد وعد الله هنا الوعد الإلهي لمن وعلى وقريب وعدكم يتيكم المهري تحوطون الهدى بالروح في لوقيا هنا العشق فراشة لنور الله عطشان هنا الوعد يقين أثمر التقوى وريحانة هنا العشق فراشات لنهي الله عاقشانة هنا الوعد يقين أثمر التقوى وريحانة الهي عجل اللهم بالوعد وطهر أرضك النورة بالعهد علينا ذاقت الدنيا وأهدينا وهاج الشوق مشتقاً إلى المهدي الهي عجل اللهم بالوعد وطهر ارضك النورة بالعهدي علينا ذاقت الدنيا وأهدينا وهاج الشوق مشتاقني الى المهدي وهاج الشوق مشتاقني آه يا ربي قد اشتقنا وضاقت صدورنا بصبري يا يا ربي رعاه بي ارض الجوري والاهري يا يا ربي قد اشتقنا وضاقت صدورنا بصبري يا ربي رعاياه بأرض الجور والقهر رعاياه بأرض الجور والقهر تجلى طالقان المجد وعد الله هو الوعد الإلهي لمن واله قريب وعدكم يتيكم المهلي تحوطونا الهدى بالروح في لوقيا تجلى طالقان المجد وعد الله هو الوعد الإلهي لمن واله قريب وعدكم يتيكم المهدي تحوطون الهدى بالروح في لوقيا هنا العشق فراشات لنور الله عطشانه هنا الوعد يقين أثمرت تقوى و إلهي عجل اللهم بالوعد هو طاهر أرضك الورال للآاهري علينا ضاقة الدنيا وودين هواج الشوق مشت الماهريكون إه عجل اللهم م بالعدي طاهر أرضك الط بالحاهد علينا ضاقة الدنيا وودين وهاج الشوق مشتاقين للمهدي وهاج الشوق لل... هنا العشق فراشات لنور الله اعتشانه هنا الواحد يقين اثمر التطوا بريحانه هنا العشق فراشات لنور الله اعتشار هنا الواحد يقين أثمر التقوى وريحانا إلهي عجل اللهم بالوعدي وطهر أرضك النوراء بالعهدي علينا ضاقة الدنيا وأودينا وهاج الشوق مشتاقا إلى المهدي إلهي عجل اللهم بالوعدي وطهر أرضك النوراء بالعهدي A haliain o da ہ mis다가 a cawn ieth A orau glwg iddynt chamado